Allah adalah Diri yang maha Paling Maha Kuasa. Dan orang-orang yang tidak mengasihi Allah dan tidak mengasihi Rasul-Nya, maka mereka adalah orang-orang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 كل يجري لأجل مسمى ألا هو العزيز الغفار خلقكم من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها وأنزل لكم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 وَإِذَا مَسَّ الإِنسَانَ ضُرُ دَعَ رَبَّهُ مُنِيبًا إلَيْهِ ثُمَّ إِذَا خَوَلَهُ نِعْمَةً ثُمَّ إِذَا خَوَلَهُ نِعْمَةً مِنْهُ نَسِيَ مَا كَانَ يَدْعُو إلَيْهِ مِنْ قَبْلٍ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 وَالَّذِينَ اجْتَنَبُوا الطَّاغُوتَ أَن يَعْبُدُوهَا وَأَنَابُوا إِلَى اللَّهِ لَهُمُ الْبُشْرَى فَبَشِّرْ عِبَادٍ الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَاهُمُ اللَّهُ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 ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يجعله حطما إن في ذلك لذكرى لآل الباب أَفَمَا شَرَحَ اللَّهُ صَدَرَهُ لِلْإِسْلَامِ فَهُوَ عَلَى نُورِ مِرْبِبٍ فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني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 وَإِلَى قَدْ ضَرَبَ لَنَا النَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ قُرْآنًا عَرَبِيًّا غَيْرَ ذِيعٍ وَجِلٍّ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ ضرب الله مثل رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجل سلم لرجل هل يستويان مثلا الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون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 أليس في جهنم مثوى للكافرين، والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون، لهم ما يشاؤون عند ربهم، ذلك جزاء.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 وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن هَادٍ وَمَن يَهْدِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن ضَالّ أَلَيْسَ اللَّهُ بِعَزِيزٍ ذِي انْتِقَامٍ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 أو أرادني برحمه هل هن ممسكات رحمته؟ قل الحسبي الله عليه يتوكل المتوكلون قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون مي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 عليه بوكيل، الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الآخرين إلى أجل مسمى.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 له ملك السماوات والأرض، ثم إليه ترجعون، وإذا ذكر الله وحده شما أز أزت قلول، اللذي اللذي اللذي اللذي اللذي اللذي اللذي Thank <laughs> you. Thank you.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 وَقَالَ هَلَّذَاذِنَ مُضَلِّمَ فَأَغْنَى عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ فَأَصَادَهُمْ سيئات, سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا وَالَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهَا أُولَٰئِكَ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 Kul ya عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنقوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم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 وَاتَبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنْزِلَ إلَيْكُم مِن رَّبِّكُم مِن قَبْلِ مِن قَبْلِ أَيَّتِ يَأْتِيكُمُ الْعَذَابُ بَغْتَتَهُ وَأَن لَا تَشْعُونَ Anta kaula nafsiyah hasratah, ala ma tharut fi jin bilahi, wa in kuntu lama sahirin. Atau kau kalau an Allah hadani, lakuuntu min almuttaqin. Atau kau kala pinta ral ghaba lalu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 لهم قايد السماوات والأرض والذين كفروا بآيات الله أولئك هم الخاسرون قل أف غير الله تأمرني أعبد أيها الجاهلون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 وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجئ بالنبيين وجئ بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون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 وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهُ أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِنْكُمْ يَتْلُونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِ رَبِّكُمْ وَيُنْذِرُونَكُمْ وَيُنْذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا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 حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فدخلوها خالدين.